إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه اللهم إنا أحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونفني عليك الخير كله naar school, naar school, naar school, naar school, naar school, naar school, naar school, naar We hebben je My life. اندر من ولد به في كل لاعبتنا هو أخباركم الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفترون وراء الله تعالى واحيانا بنفس في الاموال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وليه هذا في سبيلنا الا رجل خرج بماله ولسه ولم يرجع من ذلك بشيء انظروا يا حبث الكرام. الى هذه الرحمات العظيمه و هذا الفضل الكبير. فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. فبينما Ik zal mijn dehar ik مددين ربط كم قاتم تعلي في سبيل الله ربما <تصفيق> بإثباث حق لمظلوم او مسكين او مغلوم او مطهر ولا امشي مع اخي المسلم في حاجته حتى نثبتها خير لي من انا في مثلي هذا جهر ربما فحر. الا فتعرضوا لا. فلا على احدكم يفعل سعاده لا يشترى بعدها ابدا وباي شيء نتحدث وعلى اي شيء نتكلم وماذا نترك وماذا ندع الا انه تظل هذه العبارات بشرى ساره بشرى حقيقيه من الذي لا ينطق عن مُرسلٌ متجاوزٌ وعن كل من يجي عليه صفره حريص على إرشاد. رحمة الله في تفسير هي العشرون الاوائل من ذي الحجة. The don't